صلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الباب سبق البارحة أن تحدثنا وعلقنا على الآية السابقة إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء وكذلك الآية التالية ويقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. ووقفنا على هذه الجملة من هذه الآية ما سبق لا نعيده وإنما نتحدث في الشيء الجديد الذي لم نعلق عليه وبعد أن ننتهي نعود للأسئلة التي كانت موجودة من البارحة وهي أسئلة كثيرة وبعضها مهم وكثير من الناس في حاجة إلى الاجابه عليها هذه الآية الكريمة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله الشاهد في الباب من هذه الآية قوله تبارك وتعالى ولم يخش إلا الله لأنه يتحدث عن الخوف من الله عز وجل وأنه أجل العبادات أن يكون الإنسان خائفا من الله عز وجل والله سبحانه وتعالى وعد من كانت هذه صفته بالجنة قال تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان الإنسان كيف يخاف مقام ربه يخاف الوقوف بين يديه يوم القيامة فإذا خاف ذلك كان عنده علم بالله عز وجل وأنه هو الضار النافع وأنه الذي سيثيبه على طاعاته في الدنيا وسيعاقبه على سيئاته التي ارتكبها في الدنيا فإذا خاف الله عز وجل احجم عن السيئات وعمل الطاعات فقوله عز وجل وآث الزكاه ولم يخشى إلا الله أي لا يخاف إلا الله عز وجل والله تبارك وتعالى قد أخبر أن الذين يخشون الله هم أكثر الناس علما بالله عز وجل أكثر علما بصفاته وبما يمكن أن يتحصل عليه المسلم إذا أطاع ربه ويمكن أن يكون له العقاب إذا خالف أمره ولهذا قال تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء الذين يعلمون الله عز وجل وقدرته وإرادته وما يستحقه من العبادة هم الذين يخشونه ويخافون عقابه ولذلك يعملون كل الطاعة حينما يتقونه التقوى معناه مخافة الله عز وجل وأن تجعل بينك وبين النار وقاية وهذه الوقاية هي طاعة الله عز وجل واجتناب معاصيه وهذا معنى التقوى ونجدها في القرآن كثيرا ما ترد في وصف الذين يعملون الأعمال الصالحات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فمن اتقى الله عز وجل لجعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب تحدثنا عن الزكاة وأظن أننا جينا فيها بما يكفي وهو أن الزكاة من أركان الإسلام ولا يتم إسلام المؤمن إلا إذا أداها وأما من تهاون فيها أو أنكرها فمن ينكرها فهو كافر من يمنعها كذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع جماعة عن أداء الزكاة وقالوا إنما كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يدعو لنا فالله عز وجل فرضها على المسلمين وفي الحديث الصحيح في صحيح البخاري الذي استدل به أبو بكر وعارضه عمر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة لفظ الحديث هو في الصحيح أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة فإذا فعلوا ذلك عصبوا مني ذماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله هذا الحديث في صلح البخاري لم يلد فيه لفظ الزكاة ولكن ورد فيه كلمة الحق إلا بحقها ومن حق لا إله إلا الله أداء الزكاة فلما عزم أبو بكر على قتال مانع الزكاة قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وهم يشهدون لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه فقال له هذه الشهاده لله من حقوقها اداء الزكاه ثم قال لو منعوني عناقا او عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه بعد هذا النقاش الذي دار بينهما اجمع الصحابة جميعا على قتال مانعي الزكاه ولكن هناك حديث في صحيح البخاري رواه عبد الله بن عمر ونصه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاه فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم هذا الحديث لو اطلع عليه أبو بكر وعمر لم يختلف لأنه صريح في كفال مانع الزكاة وهذا يعطي طلاب العلم درسا على أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم مع الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يحيطون بسنته وأبو بكر وعمر من الملازمين لرسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخريت أنا وأبو بكر وعمر لكثرة الملاجمة ومع ذلك خفي عليهم هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر الصغير فسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ولم يسمعه لابو بكر ولا عمر هذا يعطي طالب العلم ردا على الذين يتعصبون للاراء للمذاهب حينما يقال للشخص هذا القول وان قاله فلان الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثا يخالفه فالمتعصب يقول له ما شاء الله عليك يعني انت اعلم من فلان ومن فلان ومن فلان ولا اما الأربعة جميعا أبو حنيفة ومالك والشافعي وامام احمد كل واحد منهم يقول ان وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوا قولي ويوم يوما يتبرأ منك اذا تعلقت به لانه ما قال خذ قولي واترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في صحيح البخاري يدل على هذا المعنى اي ان كل واحد منهم لم يدعي انه احاط بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يجب على كل مسلم احترام هؤلاء العلماء وتقديرهم لأنهم خدموا هذا الدين خدموا الإسلام فينبغي لكل مسلم بل يجب عليه أن يحترمهم ويقدرهم ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد فوق كل شيء لأنهم قالوا ذلك ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر ويعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله لا يرد اما غيره فقد يرد قوله لمخالفته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الزكاه هذه ركن من اركان الاسلام ويجب على المسلم ان يؤديها لكن ما كل مسلم تجب عليه الزكاة وانما الزكاه تجب على الرجل الذي يملك نصابا من المال فاذا ملك هذا النصاب من المال وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاه مثل الحج ممكن من الأركان لسبب الخمسة، ولكن ما يجب على كل مسلم أن يحج إلا على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن استطاع إليه سبيلا بحيث وجد الزاد، ووجد الراحلة، وجد ما يكفي أسرته حتى يعود وأمر الطريق، فهذا يجب عليه أن يحج، فإذا لم يحج فهناك وعيد كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه البلاد الى الناس فمن وجد عنده القدرة والاستطاعة ولم يحج فيأخذ منه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين يعني يجب على المسلم أن يؤدي هذا الركن ولكن إذا استطاع إليه سبيله فإذا الطريق آمن والمال موجود يكفيه ويكفي أسرته حتى يعود عند ذلك يجب عليه الحج كذلك الزكاة رقم أركان الإسلام لكن لا يجب على المسلم أن يذهب ويبحث ويشتغل حتى يتحصل على مال من أجل أن يزكي ما هو يجب عليه ولكن إذا توفر لك المال وبلغ النصاب المعروف في الشريعة الإسلامية وحال عليه الحول وجبت الزكاة وقلنا هذه الزكاة فرضها الله عز وجل في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته إذا قلت في كتاب الله تجد آيات كثيرة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تجد المسلم يقيم الصلاة ولا يتردد فيها لكن قد تجده في الزكاة قد يؤديها وقد يتماطل فيها مع أنها مقرونة بالصلاة في كتاب الله عز وجل ولهذا قلنا له أن المسلمين أهل الأموال الأغنياء زكوا أموالهم زكاة كاملة وهي بالحقيقة نماء وبركة لأن الشيطان يقف على الإنسان ويقول هذه المال هذه الأموال سوف يغلي ماذا فيسبيقه مع أن الزكاة نماء للمال وتطهير له وبركة ولو جرب أهل الأموال زكاة أموالهم أدوها خالصة بها نفوسهم ينظر في العام القادم ماذا يكون يجرب تجربة فلو أدوا زكاة الأموال فسيجدون البركة في أموالهم والله عز وجل يبارك لهم فيها ولهذا إذا أديت الزكاة كاملة وأخذها الذين يستحقون لا تجد في المجتمع الناس الذين لا يجدون شيئا بل سيجدون ما يكفيهم إلى نهاية عامهم حتى يأتي وقت هذه الصدقة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذ قال خذ من أموالهم صدقة من أغنيائهم صدقة فتردها على فقراءهم اعلمهم أن الله افترض عليهم يسوف تعبير افترض فرض أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الله عز وجل في هذه الآية ذكر قوله ولم يخشى إلا الله يعني الذين يعمرون المساجد ولهذا جاء في الحديث الصحيح من رأيتمه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله فالمؤمن بالله هو الذي لا يتخلف عن صلاة الجماعة هو من الذين يعمرون هذه المساجد والعمارة كما قلنا عمارة حسية وعمارة معنوية العمارة الحسية هي المباني بنيانها وتنظيفها وتطيبها وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمارتها الحقيقية هي إقامة الصلاة فيها إقامة ذكر الله فيها قراءة القرآن فيها أي الأعمال التي تفيد المسلم في حياته وبعد مماته ما وتحدثنا عن اليوم الآخر واليوم الآخر هو الإيمان بالبعث وعرفنا أن الذين أنكروا البعث لو فكروا في خلقهم كما قال الله عز وجل لم ينكروا الإعادة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من منحي العظام وهي رميم قل يحل لي أنشاء أول مرة ويقول ضرب لنا مثلا ونسي خلقه ونسي كيف خلقه الله عز وجل والبعث من الامور الممكنه ولجت المستحيله والله عز وجل ضرب امثل للناس في هذه الدنيا بالبعث ماذا قال ابراهيم عليه السلام قال رب ارني كيف تحيي الموتى هو ما انكر البعث حاشا وكلا ولم يشك في ذلك لكن سال عن الكيفيه رب ألني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ماذا قال الله عز وجل له قال خذ أربعة من الطير ثم صرهن إليك يعني امسك هذه الأربعة الطيور ثم قطعها واخلط لحمها وريشها واجعلها على هذه الجبال ثم دعوهن يأتي لك سعيا. يعني خذ أربعة من الطير وعمل بها هذا العمل وأخلطها بعضها مع بعض ثم ضعها في ذاك المكان ثم ادعوه وقلها تعالي يأتي لك سعيا وعلم أن الله عزيز الحكيم ماذا اللي صار؟ حينما دعاها وهي لحم مختلط بعضه ببعض كل وصلة ذهبت إلى أختها حتى رجعت طيورا كما كانت وجاءت إليه تسعه جاءت إليه تسعى هذا مثل ضربه الله عز وجل في الحياة الدنيا لإمكان البعث وأنه لا غير مستحيل على الله عز وجل كذلك في قصة بني إسرائيل القتيل الذي قتلوه وأنكروه الله عز وجل اوحى إلى موسى أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة وجاءت شروطهم التي ذكروها كيف لونها كيف صفتها وهم يعني شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم الله عز وجل قال في آخر هذه الآيات قلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي له الموتى بقره يذبحونها ثم يأخذ وصلة لحم منها ببعضها يضربون به ذلك الميت فضربوا به ذلك الميت فقام ونطق بأن الذي قتل يقوله. قال الله عز وجل كذلك يحيي له الموتى أي كأحياء هذا الميت كذلك يوم القيامة ثم ضرب لنا الأمثلة أيضا بأحياء الأرض بعد موتها الموت تكون الأرض هامدة ميتة ثم ينزل المطر ثم تنبت وبعد ذلك تذهب فالشاهد من هذا أن الذين أنكروا البعث لا دليل لهم إلا الاستبعاد والاستبعاد في حق الله عز وجل غير جائز لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون وأقام الصلاة تكلمنا عن الصلاة وبينا معناها وكيف تكون هذه الصلاة ولا بد أن تؤدى في المساجد قوله ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يعني الذين يعمرون المساجد يؤمنون بالله عز وجل يؤمنون باليوم الآخر يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولا يخشون إلا الله الله عز وجل قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين كلمة عسى هذه في القرآن حق يعني معناها أنها واجبة فقول عسى أن يكون من المهتدين أي أن أولئك مهتدون من قاموا بهذه الصفات فهم مهتدون وعسى في القرآن تدل يعني من الله عز وجل حق أما من المخلوق ففيها الرجاء عسى الله أن يأتيني بهم جميعا أما من الله عز وجل فإذا وردت في القرآن فالمقصود بها الشيء الواجب أي أنها حق الآية الثانية قال تعالى من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله هذه الدنيا امتحان وابتلاء والانبياء أشد الناس ابتلاء ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أمتل الناس من اشتد به البلاء والمحن في هذه الدنيا لان الانبياء تلك صفتهم والله عز وجل أمرهم بالصبر وصبروا وكانت العاقبة لهم فالإنسان إذا آمن بالله عز وجل قد يجد من يفتنه ولا سيما في وقت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام فحينما يدعون الناس يؤمن بعضهم ويكفر بعض وهذه حكمة الله عز وجل فالكفار تسلطون على المؤمنين ويؤذونهم وهنا يتبين الصادق من الكاذب في إيمانه تعرفنا القصص التي صارت لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم بلال رضي الله عنه الذي كان يعذبه سيده ويضع الحجارة المحمات على صدره في النهار لشدة الرمضاء ولكن لا يجد منه إلا أحد أحد يطلب منه أن يكفر من محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقبل منه ذلك وكذلك غيره من الصحابة الذين عذبوهم في ذات الله عز وجل ولكنهم صبروا والفتنة معناها الاختبار والامتحان ومن الناس يقول أمننا بالله فإذا أوذي في الله الأذى في الله هي الفتنة في الله فالدنيا طبيعتها وعيشة الناس فيها كلها فيها البلاء والبلاء امتحان واختبار والذي يثق الله عز وجل هو الذي ينجح أي أنه يختبره بذلك الابتلاء تلك الفتنة حتى يرى كيف حاله هل ينجح أو لا ينجح فالمؤمنون هم الذين ينجحون أما من يجعل فتنه الناس كعذاب الله فيرى أن هذا الأمر الذي تسلط به عليه أنه لا يرفع عنه إلا إذا وافق أولئك على ما يريدون منه وارتد عن دينه فهذا هو الذي جاء فيه الوعيد فإذا أوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله أي خاف الناس مثل خوفه من الله عز وجل فالمسلم يبتلى في هذه الدنيا وعليه أن يصبر فإذا صبر الله عز وجل يعوضه ولهذا جاء في الحديث أن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس قد تخالط الناس والناس طبائحهم معروفة ومختلفة فإذا لم توافقهم على ما يشاءون وعلى ما يريدون قد يؤذوك وهذا معروف فإذا ابتليت بجماعة يريدون يرتكب الفجور المعاصي وأنت تريد أن تنههم عن ذلك إن وافقتهم رضوا عنك فقالوا هذا رجل طيب الله عز وجل يسخط عليك ويسخطهم عليك فيما بعد لكن إذا صممت على منهجك وصبرت ودعوت بالتي هي أحسن فهؤلاء حينما يرضى الله عنك سيرضيهم عنك وهذه الطبيعة والطريقة المعروفة فالأنبياء حينما يصبرون على قومهم ويواصلون في دعوتهم في آخر الأمر ينتصرون ثم أولئك كلهم يرضون عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك أتباعهم حينما يجدون الأذى ممن يخالفونهم حينما يأمرونهم وينهوهم إذا صبروا فالله عز وجل يوفق هؤلاء ثم يهدئ أولئك فيرضيهم عنهم أما إذا وافقهم على ما يريدون فالله عز وجل يسخط عليهم ويسخط عليهم أولئك الذين أرضوهم بسخط الله عز وجل ولهذا جاء في الحديث هذه الأوصاف يقول إن من ضعف اليقين يعني ضعف يقين المسلم بالله عز وجل وبنصره لدينه بنصره لأوليائه أن ترضي الناس بسخط الله هذا من ضعف اليقين لو كنت عندك يقين أن الله عز وجل سينصرك لم ترضي الناس بسخط الله عز وجل بل تبين لهم الحق وإن سخطوا وأن تحمدهم على رزق الله أي على الرزق الذي يصل بسببهم إليك فتضيف هذه النعمة إلى من لا يستحقها لأن الرزق كما قال وأن تدمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حص حريص ولا يرده كراهية كاره نذكر الحديث الذي هو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خلق الجنين حينما يبلغ في بطن أمه 140 ليلة ثم يرسل الله عز وجل الملك لينفخ فيه الروح حينما يأتي ذلك الملك إلى هذه النطفة التي بلغت الوقت الذي فيه التخليق لنفخ الروح فيها يقول لله عز وجل أذكر أم أنثى ما رزقه ما اجله ما الذي سيكتب عليه فيؤمر بكتب أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد الشهد معناها كلمة الرزق الله كتب رزقك وأنت في بطن أمك هذا الرزق الذي كتب لك لا يمكن أن تتحصل على أكثر منه ولا يمكن أن ينقص عليك منه شيء الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو يتمعوا كلهم على أن يضررك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك إذن المسلم اليقين عنده أن يعلم أن الرزق لا يجره حرص ولا يرده كراهية كاره. الرزق المكتوب لك لابد أن يصف هذا الحديث فيه فوائد كثيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اخبر ان الله عز وجل كتب هذه الامور على كل واحد واخبر عن الاجل انه محدود ولهذا بين العلماء على ان الاجال هذه المحدوده لا يمكن ان يتقدم عنها الانسان ساعه ولا يتاخر فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون ولهذا أثر عن خالد بن الوليد الذي جاهد في سبيل الله وذكر أنه ما في جسمه موضع الذي طعن برم أو ضرب بسيف ثم مات على فراشه قالوا أنا أموت كما يموت البعير أو كذا بمعنى أن الجهاد والإقدام في سبيل الله هذا لا يأتي بالموت لأنك ما تموت إلا يوم الموت ولهذا بعض الطواف يقولون أن الإنسان إذا قتل معنى قتل قبل أجله وهذا ليس بصحيح وإنما الإنسان يغتر بأجله هذا أجله الذي كتبه الله له فقد يكتب للإنسان أن يموت غريقا وأن يموت يعني في حريق أو ينهد عليه بيت أو تنقلبه سيارة أو يصدق من شاهق وهذا بأجله هذا هو الأجل المقدر عليه لأن الله عز وجل كتب رزقه وأجله الرزق مكتوب كما قلنا فالله عز وجل هو الذي يضمن الارزاق لعباده ولكن هناك بين على انه لا بد من العمل يعني لا بد ان يعمل المسلم والاسباب هي من عمل التوحيد وهي من القدر فلا بد ان تعمل فاذا لم تعمل ونمت على فراشك فرزقك لا يمكن ان ينزل عليك ولهذا قال بعض الصحابة إن السماء لا تنطر ذهبا ولا فضة السماء ما تنطر ذهبا ولا فضة وإنما تنطر مع هذا الماء ينزل على الأرض وأنت أطلب رزقك روح أحرث الأرض وأعمل فيها ولهذا قال الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشأو يعلنه حطاما إذن أنت عليك السبب ورزق على الله عز وجل كذلك في قضية العمل رزقه وأجله عمله وشقيه سريط العمل هذا مطلوب من المسلم أن يعمل وأن يجتهد في العمل ولسيما في العمل الصالح ولكن هذا العمل لا يدخل الإنسان الجنة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة ولكن إذا قلت في كتاب الله سيد قاله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون إذن معنى العمل لابد منه ولكن هذا العمل لا يكفي لأن النعم التي أنعم الله بها عليك لو حاسبك بنعمة واحدة مقابل تلك العبادات لا تقوم مقامها مطلقا إذن الدخول الجنة بفضل الله ورحمته ولكن العمل لابد منه فمن ترك العمل خسر. حينما ذكر أن هناك شقي وسعيد يعني كل واحد منا إما شقي وإما سعيد لكن ما في أحد منا يعلم أنه شقي أو سعيد أحد يعلم ما حد يعلم وإلا لو كان الإنسان يعلم أنه شقي أو سعيد الشقي سيترك العمل وسيروح يرتكب الخطايا والسيئات والرجل الصالح سيترك العمل ويقول لنا الى الجنه لكن ما حد يعلم هذا الله عز وجل جعله في علمه في علم الغيب لا يعلمه أحد ولهذا لما قال الصحابة رضوان الله عليهم هل العمل في أمر مشتأنف أو في شيء قد فرغ منه قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغت فلغه منه كما قال الله عز وجل في كتابه فريق في الجنه وفريق في السعير قالوا فيما العمل اذا ماذا نصلح قال اعملوا فكل يسر لما خلق له ثم اخبر قال ان احدكم اللي يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها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 مثل الرجل الكافر كافر بجميع أنواع الكفر يعني كل المنكرات يرتكبها مع كفره بالله عز وجل لكن يأتي في آخر لحظة من حياته فيختم له بحسن القاتمة جاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم أقاتل أو أسلم قال له أسلم ثم قاتل فشهد لله بالوحدانية ولرسوله برسالة ثم دخل المعركة فقتل شهيدا فقال رسوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسجد عليه الكتاب فيعمل بعملها الجنه فيدخلها مثل هذا الرجل وأمثاله هؤلاء الكفار الآن الذين يعذبون المسلمين وينكلون بهم لو رجع الى الله وتابوا وأسلموا هذا كله يذهب والله عز وجل يعفو عنه ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء يبيع الرسول عليه الصلاه والسلام على الاسلام ومد يده ومد اليه رسول يده فقبض عمرو يده فقال لماذا قال اردت ان اشترط قالوا ماذا تشترط قال اشترط ان يغفر الله لي ذنوبي لانه كان كافرا يرتكب كل الموبقات مع كفره فقاله أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها يعني المسلم إذا أسلم خلص والصحابة كيف كان حالهم الصحابة قبل الإسلام كانوا على الكفر إذن الإسلام يجب ما قبله كذلك رجل آخر كان يقاتل وقال الصحابة ما أبلاء اليوم مثل فلان يعني ما أحد عمل عملا يعني جبارا وفتكا في الكفار مثل فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه في النار ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى لكن الناس تعجبوا كيف هذا الرجل يقتل في الكفار ويكون في النار فقال أحدهم أنا لكم به أي سأتابع هذا الرجل حتى أنظر فذهب يتابعه والرجل يظلم في الكفار وهم يظلمون فيه حتى أتخنت الجراحة كثرت فيه الرماح وضرب السيوف حتى أتخنت الجراحة فلم يصبر فأخذ سيفه ووضعه في صدره فاتكى عليه حتى ظهر من ظهره فمات أي قتل نفسه فجاء ذك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض أشهد وقال أشهد أنك رسول الله قال وما قال الرجل الذي قلت أنه في النار قتل نفسه وهذا متقرر عند الصحابة أن من قتل نفسه في النار فعندها قال أنه لا يدخل للجنة إلا نفس المؤمنه ثم قال الحديث إن أحدث ليعمل بعمل أهل الجنة يعني فيما يشاهده الناس فيما يراه الناس حتى ما يكون بينه وبين الذي راح فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها هنا في تعليق خفيف هؤلاء الذين لبس عليهم المنحرفون وقالوا لهم اذهبوا ففجروا انفسكم وامامكم الجنه والحور العين هكذا يقولون لهم يعطونهم هذه المواعيد فيصنعونهم قنابل موقوته ويقول لهم اعملوا هذا العمل وأنتم تدخلوا الجنة هذا القول قالوه لهم لأنهم اعتقدوا أن الناس كلهم كفار لأن الناس لا تكمل المعاصي والمعاصي لا يسلم منها أحد المعصوم من المعاصي هم إلا الأنبياء والمعصوم من عصم الله عز وجل فالمعاصي وجودها في المجتمعات حتى في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وجد القاتل ووجد الجزان ووجد شارب الخمر في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام ولكن العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد لا على وقوع المعاصي لأنه ليس في الأرض ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أما في الأرض بشر والبشر ليس بمعصوم هؤلاء الذين لبسوا على هؤلاء المساكين ووعدهم بهذه المواعيد ودخلوا فجروا انفسهم في مسلمين وغير مسلمين فقتلوهم قتلوا النساء والاطفال ودمروا الممتلكات هؤلاء يخالفون قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قاتل نفسه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديده هو يتوجه بها في بطنه في نار جهنم من قتل نفسه من شاهق طلع جبل او عماره طويله كما يعمل كثير من الناس يرمون أنفسهم من قتلته بسم شرب السم ومات فهو يتحساه في نار جهنم ثم قال, رسول عليه قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها فهذا المسكين ختم حياته بأن قتل نفسه وقتل المعصوم من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم إذن هذا قول الله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 ما دام الجنه ما بينكم وبينها الا ان تفجروا انفسكم فلماذا تجلسون اعملوا معنا وندخل كلنا الجنه كيف الجنه تؤثرون بها وتتركونها انتم ولكنهم يعلمون انهم كاذبون لو كانوا صادقين لاقدموا لكن يعرفون ان هذا كذب ما هو الا للتشويش على المسلمين وللطعن في الاسلام ولجعل الكفار أو لجعل للكفار سلطانا على المسلمين بحيث يقولون أن هذا الدين الاسلامي الذي تقولون هذا وصفه وكما عرفتم أنهم وصفوا الإسلام بالإرهاب بل قالوا عن الرسول عليه وسلم والسلام أنه إرهابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمه للعالمين هذه كلها من هؤلاء المغرضين المفتنين وليس المفتين أفتوا بالباطل وحرضوا هؤلاء المساكين حتى ختموا حياتهم بهذا العمل وسمعنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي قتل نفسه قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار إذن قتل الإنسان لنفسه من عمل أهل النار وقتله للآخرين من عمل أهل النار ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إذن ينبغي على المسلم أن يحرص على أن لا يختم عمله بمثل هذه الأعمال التي هي سوء الخاتمه ويختم حياته بعمل من اعمالها للنار الحديث إن رزق الله لا يجره حس حريص ولا يرده كراهية كاره أي أن رزق الله عز وجل الذي كتب لك وكتب لك وأنت في بطن أمك لا يمكن أن يرده أحد فعليك أن تتوكل على الله ولا تنسب الرزق الذي ياتي على يد إنسان إلى الله عز وجل لأن الله هو المنعم وهو المتفضل وهذا أجر الله الرزق على يده ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله المعطي الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله يقسم الأموال بين الناس فيقول إنما أنا قاسم فقط والمعطي هو الله عز وجل فينبغي للمسلم ان يحافظ على عقيدته وان يتفقه في دينه الحديث الاخر مثل الاول عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه ارضى الناس وهذا هو الواقع من عمل لله ودعا لله وتوكل عليه ولم يبالي بالناس فالله عز وجل يرضى عنه الناس يرضى عنه اولا ثم يرضى عنه الناس وكذلك من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وينبغي للمسلم أن يعمل دائما لله عز وجل ولا يخشى إلا الله والله عز وجل يجعل لهم مخرجا